بارك اسلام وعنتي جمعت معالتي 18 شوعاء 20 صفر شحن 844 هجريه كم وزن 36 دشتن 450 كلتشحن 10 شمون ميلادي ذا كتاب الاصول الثلاثه كنكصله وبشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين نزال اصول الثلاثه جبل السنه جل ود ماني ربي يرحم الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الكفر بالطاغوت والايمان بالله بمخلوق دارت زحاله فمخلوق ابتصرحنا يا رب زاتوه كنت تربز غبرون انخ غبره يخيل زبل ازي طاغوت يبحلل سلازي بذي طاغوت زي كنت كحدال لنا وبحد ربد ماكن امن علنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا معنى لا اله الا الله زياد ما ترقم لا اله الا الله ابذ ايات تتقى سز الله اب البقرة البقره فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تبا اتى الكفر بالطاغوت اب كلمه لا اله الا الله مجزاات الزقبهو يلن فصم يلن الا الله اثبات العباده لله وحده نحاجه ربترح كنغزه مالته وذا كلمه التوحيد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كلمه الاخلاص كلمه الطيبه اذا لا اله الا الله كلت ركن اللواء كلت عندي اللواء لا اله الا الله لها ركنان عظيم عظمته عظيما كلت عبيتي عند تاج اللواء وهما النفي والاثبات النفي من صق مالتي كنت صق لنا كل تعباده زقبه مخلوق الا زخنسق الله كن حدا لنا بزقونه مخلوق بزقونه فطور مغزاتي خمس يغبو زيان بلا شباب نفي منصاق مالتي قالو ثانيو له والاثبات دمانا او انت كن راقص لنا الا الله ذاته خليقتي عندي امالتي الا الله كان ترفنا حاجه الله لذلك انت مغزا تزقبو الله تراهي كل مخلوق زخونه مخلوق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل زخونه ملائكه مقرب كجبريل عليه الصلاه والسلام تزغر بنا بردي كبتون ملائكه كبرسول الرسول صلى الله عليه وسلم مز لا لنا ملائكه ولا أي بخلو مخلوق مجزعت لنا انبياء كنجزاء اتعززنا بكل مخلوق مجزاء تصم زي قبؤ كنامنال لنا بتوم ابصرا ربكنا اتون نخلينا زبلوا طاغوت طاغوت زياتم كنكحد لنا بدحرزي اثبات ان ربك ان راق صلوا لنا نبينوا مجزاتي كمزكوبو وزي اب قران اذا النفي والاثبات ويدماني مرغغات قد ما وكن نفي خنكبرالنا كنتسق معناتي زهون المخلوق كنزقول لنا ابتسرحنا يا ربي انحرات انت اغوتي خلنا خلينا لنا معناتي ازغاني بتعريزي مباشره دماني اثبات العباده لله وحده الا الله بجك حادي ربي بجك حادي رب الداب النحنق عز لنامل ازغاني القران بوزع ايات كمزلوا يردنا مالتي بوزع ايات يزن ركنين تقسن الله النفي والاثبات ومنها قوله تعالى تبزح لف الدليل تقسن ما التي فمن يكفر بالطاغوت يا شباب ويؤمن بال يكفر نفي لك طاغوت ما رد كل ما تجاوز حده ابتسرحنا يا ربي زاتوا زا من معبود الى اخره فجازؤ نزبل وراض ثباته لا تجاوزوا وسقلوا اندحر زرئ كوينو دس دبلهت كوينو ز طاغوت والا طواغيت بزواحاتهم وبتدحرو ويؤمن بالله بعذر ربي ز امنه زي اثبات ده اثبات إلا الله اثبات كنراقص لنا عباده نحا ده ويطرح خمس قبوم عليه وزي عدمني انت تريد ان مالته التخلي والتحليه التخلية. كنصر يول لنا كمن تاينه نصري تتباهلوك بالشركي كبدع كخرافات كابز نصر يال لنا والتحليه يا دماني قلبنا خمو نقول صلى الله عليه وسلم توحيدنا من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم تخثيلنا اتفاهم الردد ندم فهم من السلف فهم الصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم باحسان طيب ما لي طبعا كلمه لا اله الا الله اول مقدم اتى الصحيح انتهى وزوحد مسلمين مع الاسف الشديد مالتي اذا لا اله الا الله ابتلاء لكن ترقما السيئه هنا ترقما اي فلطوان ف هذا السنه السلفيون فهمنا الصحابه حزم زغل ذلوا سلفيون الى يوم القيامه انتهين هم ترقيم ما نرى لا اله الا الله انت اله لا معبود بحق الا الله لا معبود مجزا تيزو قبو اويلن بحق بحقي بباطل بحسد تخيلو كن له بباطل دغزوه الا الله لكن بحقي مجزا تيزو قبو اوغن الله والدليل نايز كما قال الله تعالى كم ترى سبحانه وتعالى زبله ذلك بأن الله هو ايش يا شباب هو الحق شفت تحققها تسع عباده يا ربي حكيم لنا اعتقاد امنت كل ونقلوا وان ما يدعون من دونه الباطل رب قال يفوزو طاغوتات ظلموهم زياتهم كباطل حسد بخونو مجزئه زي قبام ايوه طيب بده يرزيان يراي اذا لا اله الا الله كلت ترقم كم زحزت مالتي ويتضمن ذلك امرين الاول الاعتقاد والاقرار انه لا يستحق العباده الا الله جل وعلا امنت كلنا له كلمة لا اله الا الله دغبو ينن عباده الا رب سبحانه وتعالى بين مالتي والعمل بذلك فلا اعبد احدا غيره زي ان نت الله لا اله الا الله كبلنا بجك ربي خالص جويه بالليل الله الثاني الاعتقاد والاقرار ان كل اله سواه فهو باطل نربق هدفك نخالق كتنلخ نخالق تقزى ازي باطل مخان حسوت مخان فروس مخان فلا اصرف العباده لاحد سواه نربته زي كوينو زي عباده زي ان خالق مخلوق اي باني زبل امنت كله لنا زي كلتها ترغم زين كنمالن لنا طيب نا لا اله الا الله كبللنا تفسيرات خاطئه لمعنى شهاده ان لا اله الا الله بجيغاز في السرواة مسلمين دماء قالوا انتاي لهم تفسرون ما زون بجيغاز في السروازلوا قال اخب اممر اي مالتي لانه مسلمين كوينو كابتن ز اتفق والجلاته قالوا كمسلم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بزعبه زنفرت انتاي لهم صحيح تقيسهم مالت افترقت اليهود الى 71 فرقه ها شباب يهودنا كنتي تمقيله سبعن حدن ما بسبعن حدن يهود تمقيله وافترقت النصارى نصاره دماني ما بكنداي تمقيلم عندك وجه له قينو الى 270 فرقه سبعن كلتن اليوم نصاره وستفترق هذه الامه شوفوا الأمة كفار مالها تكون هناك تم كفار اقدموا مرسل محمد يسمهم اليهود والنصارى نحن انتز درين رب مشركين متقصوهم رب وستفترق هذه الامه قبل امه الاجابه مالتي توم حرايلهم بتقبلهم رسل محمد ومن يوم نحن مسلمين مالتي ازيا امه زي انا امته الدعوه له دعواته قبر اللهم زي تقبلوه وامته الاجابه فلذي امتي اللهم صل على محمد اين يكن ماي لنا امته الدعوه كل الناس حتى كفار كفار جاءتم امته الدعوه نبلو لكن نحن فريزه بلنا امته الاجابه حرالنا ستقبلنا الرسول صلى الله عليه وسلم تقبلنا يوم توحيد حرالنا تقبلنا يوم اتمنى نقدر نرسل السلام بمخطط مالتي سلازي عندي امه الله وا امه الدعوه دعوات تقبر زي تقبلهم كفار امه الاجابه غنا احنا مسلمين مالتي حري لنا تقبلنا مالتي والحمد لله الذي هدانا للتوحيد والسنه الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سلازي أم اذا امه زيته لهم يهود والنصارى ازيمنا كفار تقيسوم حجنا بانام مس ازو مسلمين دماني انزبلوا زلو خفول يوم نا بكنده يقول جلات كفول يوم يلومنا الى 73 فرقه تابعوا النصارى يبزحوا كنا مال سبعن ثلاثن كلت ثلاثه جله تكون يغما يبلونان 73 كابلو خفر فرحان الله زي الزقص رزق لي لا يكون مالت كلها في النار كل زين بجله تذعه ندما نبنارك اثواين الا واحده حنت سد حنا صحابه قدوسات سلازنابرو ابحمغن خيوتكو ارتن أب تفات جوجلات نخيوتكو حاتيت ام حنتي غبلوز عدل تصبيب مخن يردانا ربي خبزه فرقه الناجيه سدحنت جوجل خبا ربي خبا ربي خبا ربي يكبر النادي كلها في النار سبع انكلت قوان سبحان الله ناب نار نار فضل الله الا واحده فذن سبع انكلت نار قالوا الصحابه من هي يا رسول الله فتوصل الزبلي حرص الصحابه لاتباع الحق وصفه حتتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسلنا الى رسول الله صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه اليوم واصحابي انزل الاخوات رحيبله واصحابي كمون صحبانا تيز ما انا عليه اليوم من السنه مالتي من گد ايش تتخذت مالتي من گداي تتخذته زيها سنه سنه الرسول كانتم سنه نختر ربي اكبر كان بدعه رسول زي قبره وربير حقنا مساء بنتائله واصحابي قرين وما فهم الصحابه فهم السلف وهمينا لا بد ان نفهم فهم الصحابه سلفي كل جزى فهم الصحابه نزل الذي اراد ادعاءه صحابه خونا لله والا الكتاب والسنه كله ذن سبع ان قلت الكتاب والسنه ينزل ولذلك فهمنا الصحابه سلى زي وسدوا ابذا لا اله الا الله تقاقم فانتانزم جيغاتات حجنرايف من التفسيرات الخاطئه لشهاده ان لا اله الا الله فسرت شهاده ان لا اله الا الله بتفسيرات خاطئه منها زين كل انت حجي ثلاث نقرات كابتن جيغات ابو لكن كابتن ثلاث تنقند خنطكس مالته اولا القول بان معناها لا معبود الا الله خطا لا معبود نقول زويل نجر يلن الا الله جك حدربي ابي لا تاك يا قابزي بحق والا مغزاتي زغبرولمالو ولكل بالباطل انت دا لا معبود الا الله بقسم ريت مغزاتي يلن الا مغزاتي نايربتلنا لا مغزاتي نايشرك دمالو نمخلوقين دغزوللو زيوم كان ابي كن نوصلو بينا سلازي الحق نت ولا الله بحقي لغزو يلن حدا ربي جاك حدا ربي بحق انه بزوي لمكانك انت ما نجي بالباطل لكن دقزوله واذا بحق دماغك انت ايه انت يزقرا كلكم مالتي فترب سبحانه وتعالى القران زوله ذلك بان الله هو الحق من اسماء الله الحق ولذلك رب سبحانه وتعالى حقي وتمزاتنات ودماني حقي ونبل لنا اذا انت بلبنا خن امن الله لنا معناته وان ما يدعون من دون ايش الباطل مش نوبل تكازيون كفار قريش 360 تكازيون ابزوغتنا خاني نما خلو زغزول وبمخلوق جرنان ربي منو غناي انا خنسو عزبللو والاعاذ بالله ربي ما يوشل لبنا جن اخي حسبنا قول لنا باللبنه انت كم نحسب سفلتنا ربي سلازي بربي زي نحجز من زي للصوع وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني بواسطه فلان ايبل رب سبحانه وتعالى ادعوني مباشر مالتكوا تصوعوني دعاء قبور لي لموني استجب لكم كما بكمي سلازي غيره كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افوا ندابوهم كله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى نربك قرر ربنا انا نصوع نزن اصنام زياتنا حتى من الصالحين نعم حتى من الصالحين قوم نوح عليه الصلاه والسلام ثم حموش صالحا زنا بره اب سوره نوح فتقصوا مالو نعم اذا سالك احد عن ان جزاك الله خير اخي المرجل واذا سألك عبادي عني لرب سبحانه وتعالى انت دع باروتي حاتتو مخابز عبايسي زعبه رب مالت قريب شوف بعيد هاي قريب ارباي اجيب دعوة الداعي اذا دعاني تدا لمن نخوبه فَلْيَسْتَجيبُوا لِي تَزَازِي حَرائِمِي يَقْبَلُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي بَعْدَ مَا يُؤْمِنُونَ مؤمن سني موحد سلفي رب سبحانه وتعالى دعاء يقبل أما فتوت ربي لو جئنا نعم لو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فتوترب اللوم زيوم زي كاني فرح رب ذلومه الذين امنوا وكانوا يتقون مؤمنين موحدين ومتق ومتقين وحدك قولهم كافر رب ذلوم تقوى ذلوم زين كل التصفيات زياده موحدين ومتقين لله عز وجل فرح رب اللوم و توحدنا يا رب الاحازيوم طيب زياتهم نحرفوتوت مايزيوم كن هل ابتصر يا رب درجهنا يا رب خنبس عمالدي لا حتى ملائكه يخون ولا رسلات موجودينها في قبروم يا بلنا واذا فهو ايش في تداحم ربي يزحويني لهم خفوا خوميلهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام اذا بالقران تتقي كذلك ولذ يرب سبحانه وتعالى سب ولا كب انبياء قدره بالعلوب ذريه نقبقه وان رب سبحانه وتعالى بواسطه وانما بمنغن مخلوق غير كحصوعه زي شركيه زيون كان الله صلى الله عليه وسلم لكفار قريش تواقي امه اذي معناتكن اولياء الله يلون ايبلان كن تصدرج انا توم ارت درجه انا ربي بزوم اولياء انا تيجركم لموننا ايبلان سلازي سمونغيا زي شركي ولذلك اذوم نرب قدي مخلوقين بيهو توم مسموتو نا بكبر دا خدو اذي شركيو الرسول صلى الله عليه وسلم نزل خصا روري مسيوم لتوحيد كاوتو كشركه بماني راح اقونهم قبل يوم تلائخهم وكلهم انبياء وكل كتب فبزوردهم مساحفتي كتب للتوحيد كانوا كلهم لوخا الأخ... تلائخهم انبياء والرسل نزل توحيد زي اخب لهم تلائخهم كم ونحنا كم هون اغانن تتخلقنا زلنا حدا ربي نخندز وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون اي ليوحدون امرهم وانهاهم توحيدنا تيك عزله تزعابيت زاز ربي زازو توحيدي تزعاب يا زخل كلود ما شركي الله بكا تفسروها زي اكيد وهذا تفسير باطل جيغاز هذا التفسير يؤدي الى مفهوم فاسد اند حر استوعلنا مالتيو ناغوغي ترغبي وسيت وهو يعني ان كل معبود فهو الله انت لا معبود الا الله تلنا تقولوا تقول الله كم ربي برمز غزو مزلوخه اب الله عباده الله غنب لنا يالون لذلك قد مرت ذكر ربنا ان جزاء زلنا خنب لنا يبلنا اللود سواء عبد بحق او بباطل بحق ندحره نقزو النار بتروح يزله بجه باطل عباده كرمز بزمد ماني زياتهم دما ان مخلوقين زم ويشمل كل المشركين الذين يعبدون غير الله من الالهه الباطلة زياني كلهم تم عباد مخلوق المخلوق زبلسو زياتهم كلهم اتواتي ما بزمالت سواء أن انبياء ويدمان ملائكه ويدمان قبري وين الجني وين ما نقتلتي وين ما نساتت زغزغ وين نحوي بجزو امول عالم في الشرك بس احكم توحيد تصدوحيد حزب واحد يربك ابوي اكبرنا السنه ما نقدروا نسلم تقتلوا زخير وحوج رب خاب امي اكبرنا انت فاهم الصحابه فهم السلف حز زخير وحوج يرب خاب امي زي اعتقاد اميتي من, من لها يا شباب لا معبوده الا الله بحق زي بالله بحق خنت ولالله بحق نقوله ياللن ترفي حاجه بجك عاده الله ويسامح اتخاليتي القول بان معناها لا خالق الا الله لا معبود لا اله الا الله كندي لا معبوده بحق نقوله يبلنا كندزبلوا الا الله بحق ان ربي راح انا نغزاك ندزو بله لا خالق الا الله ربته راح يخلق اذا ما قولنا اي اشاعره قوموا نساي بله الا لا مخترع الا الله لا مخترع الا الله مخترعكاني حدش دمهز مالته لا خالق قبل يوم دله لكن مخترع دم ما مسو مازال كل عند السلف مخترعه في لتنا خالد طرحت وقال يوم تايبلو دماغك ابا شاعر لا رب الا الله زين ما تفسير خاطئ لا معبوده مالت كوناي عباده زم الملكتي اما انا يرب جلنا لخالقتنا ناي, لخالق ناي توحد الربيه التوحيد الالوه يا اخي لا اله الا الله ناي توحيد اما ني ربي انت حتى كفار قريش بعل ابو لهب بعل ابو جهل يفلطوا نرم بزعبه توحيد الربوبيه واذا سالتهم من خلق السماوات والأرض يقولون ايش الله سماين مرئص من خلقه تلك يوم الله خالقه رب خلقه وبغه مسخول لنا بسلمنا حاجهم بعل جهل بعل ابو لهب كفار قريش لا ابسلمنا اياته اذو خلت لا اله الا الله مبالون يا رب. ولذلك كفار قريش اذا معنى لا اله الا الله فيهم ما تردي امه قولوا لا اله الا الله تفلحوا مسبولوا محمد رسول صلى الله عليه وسلم اي تقبلون لا اله الا الله بالقط عوتوا الى امه عوتنا يدنا الناخره اي تقبلون نترجموا فترجموا فليتموا اتىتنا اصنام كلنك قدفون ما ذكرت ولذلك تكرم امته اجعل الالهه الهن واحده نزل 360 كل الالهن جز انزل لنا بعل الات والعزه ومنات الثالثه الاخرى نذين اصنام زيات كندفن الهو تكرمه اجعل الالهه الهن واحده ان هذا لشيء عجاب نزل قربنا قري قبل الهو نتيكم اتيكوا الفار قرش لامن اللغاني ابزو ونازي نصه توحيد المسلم الله نبين اخوتي توحيد الربيه الربوبيه نبين اخون ايكون مقنياته توحيد الله بافعاله ترخص له زخل ربي خالق ويطيب ومن اما رب خالق يترخص من اخون ايكون رب رزاقي هو رزاقي قلنا بينه صععيو حتى تكبرات نهنا يزلوتي زربا مالك ربي كنجزاء زياتا توحد بحقي توحيد, توحيد زي وقول جماعه التبليغ زياتهم كاني كنت كوسلهم منقنيات دقيقه زخونه امنت عزومك وعز لهم اتي بجهل وحصرتنا علمي زصنحو ربي هدازه هذا له قوتنا نتحكم عليك انا خا خزارب كله خو بدليل الزارب زلخ جماعه التبليغ الهند بتماسراته مالتي هو دو مسراته الشيخ محمد الياس شيخ مي جماعه التبليغ في الهند الكوهندلاوي الكوهندلاوي تابع هندي بااسوره سريتوم جماعه التبليغ ف تي اعتقادناتم ومنتناتم عند الجند لا اله الا الله كنقول له انتهي له في السرعه انتهي له اخراج اليقين الفاسد وادخال اليقين الصحيح بان لا خالق ولا رازق ولا مدبر الا الله زيها تفسيرنا يا جماعه التبليغ اخراج اليقين الفاسد تي ابل بنا زلو الاعتقاد الفاسد عقيده بالشوزغ انا عقيده خن توصل لنا موغانه خنا توصل لنا لبنا تخن لنا اليقين الصحيح اليقين الصحيح دوبلو زلو يقين مالت رقص رقص حك انيا السوء ما له رغص مالتي رغص دخانه حقنيا زخونه سو امنت كنا حضر له صد ما لا خالق ولا رازق ولا مدبر الا الله زخلقا يلن بجكربي رزق زبنا يلن بجكربي نزع علمنا زمحضرو يلن بجكربي اذ باهنت يوم جماعه التبدل اذ غاني بربوبيه انت لا اله الا الله فسر ماله توحيد الربوبيه انت لنا شباب الربوبيه انت لنا توحيد الله بافعالي بتكبرنا يا ربي بتكبر ربك روح عند زار ابو يا كربي زخلق يلن ترزق يلن بذكار ربي نايموا على يكون الله ايده اذا من بال له تعال جماعه فلان قول له فلان كان مسلم بالكل لا تفرقوا باللغه ففح يحسب لنا تي توحيد دي موساد تي سنه نبي رسول الله عليه وسلم زي ما ختالوا سيفح فحسب لنا زله ناب علم زي مملس ناب كتاب والسنه على فهم من ايمن فهم السلف فهم الصحابه نابو زي مملس سيفح فحسب لنا زله تجون نسو يعدول انسان تي دونكرونان بعضه زي معلم ازيتي مرض وعدوس الاينا لكنه قال جهله جهله ومز قدايزي اتعلم كون علمون از بلال ازي رب سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلا نايلتهم حقا نفلصين نايلهم اجتهاد سعرز قبره وانا تحجزهم فلذلكونو لنهديهم نا تا منقدرنا من وهذا تفسير ناقص الاشاعره يقول جماعه التبليغ لا اله الا الله تفسير ناقص ويدماني هذا جزء من معنى لا اله الا الله اذيك انا كفال يم حجر مزلونا لا الله انبر ولو ملوك تلا اله فهو يثبت توحيد الربوبيه فقط توحيد نايروببيه نا افعال نا الزله وليس هذا المعنى هو المقصود بهذه الكلمه فقط اذيك وانت تدل زل توحيد الربوبيه راح اقول ايكون المالتو تسالسيتناي ما خلصتن كل 3 دقائق تصير فن الله ابدا وقتنا مالتي الثالثه القول بان معناها لا حاكميه الا الله الله لا حاكميه الا الله نفررات زقبويا لن الا انا بربي زفرت يلن بجك ربي نحن غنفررج باللن الا انا بربي لكم حاكميه لا معبوده زلا لا حاكميه اللهم ما تفسروا وما دما جماعه اخوان المسلمين كل جزئ الحكم الا لله رب ترى ان فرارد بعلتي كمون التكفيريون والعياذ بالله ان بزي دليل زكفه فزياتهم لا حاكميه الا الله لهم في السر وهذا تفسير ناقص لان هذا جزء من معنى لا اله الا الله اتى رب اغتفرارد كفالنا لا اله الا الله دائم بر كل لا اله الا الله ما لا ايكونت وهذا مقتضى عبوديته له جل وعلا اذ ما انت يرد ان مالتي وئيت نعياده حررنا عن مؤذوزه حررنا انت كن مؤذوزه بتذبلنا دماني كن كاين بتذ عززنا دمك ان فرارت مالتي ولكن هذا المعنى ليس هو وحده المراد بهذه الكلمه اذا كلمه لا اله الا الله اذت راح يكون تدلل لانه الحكم نبعه من الربوبيه اتي فرد نبعه صراحنا يرب ينفعل ما يشاء ويحكم ما يريد زلل يغبر رب سبحانه وتعالى مالتي افعال ناي العباده دائمره مفردات كل عباده مالت اي كونن سلازي بحسب زبله لو ما انت تا ترغمنا الى اله إلا الله حكز خونات وسدنا هي تفسيرنا اهل السنه والجماعه و خلافا لعقيده اهل السنه والجماعه اهل البدع والاهواء دماني ثلاثه اينت لا اله الا الله غوبيت و حنا تفسير كم زه بوا غوبيت اي زورنا ترغب كم زين مننا لوزيتك بارك الله فيكم بزاف العصوات تاع درسنا احسنت السنة أخي عمار تفضل ابز لا اله الا الله انت الى مترغوا احسنت لا معبوده بحق الا الله نجزؤه بحقه لن انت رف حاده غويتا الله حضرت بمرته جاتا تقدمني احسنت خبتا ديغاتات دفسرون لا معبود الا الله ابذ الدنيا سي مغزاات يلن الا ي... الله مغزاات تراح يزلو يبن عمر انت بتقدره ولا بحق بحق اما أبقى علمنا مغزاات يلن بجد مغزاات نايرب تلنا قالو مغزااتي لكن بالباطل ديغات دغزوللو مخلوق دغزوللو طيب كاريثون كارتشيغا <متشف> تت معناتيو لا خالق الا الله زب زياون بربوبيه فسرومان ذات الحكمات ثالثيتي لا حاكميه الا الله جك ربت راح نفرداله نحنا نربط راحين نفررد زبلو زياون قالك خفال لا الله دهنبر كل ترقمنا الى اله الا الله كيف زي كانت تحكي بحقي كن امر الله زب بلبنا كنعمل الله زغبانا انات كنحضر الله زغبانا مالتي لا معبود بحق الا الله كنبل حقي نغزو يلنب جكه حاده الله رب سبحانه وتعالى كنبل ربي بذكر كلمه لا اله الا الله حسن الخاتمه هب لنا في الموت لا اله الا الله دبلنا محمد رسول الله دبلنا نموت في بل ورب سبحانه وتعالى ابو توحيد اسمحنا ابو شركي كله بيزير حقنا كابترسع وسلم زي جبرو بدعاتات ابي رحقنا كله بيزيد ماني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نبزح بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا اكتفي بهذا القدر هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته